قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها اذ دعس اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقيها فكذبوه فعقروها